بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أهنت وهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما مع العسر يسر إنما على عسر يسر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغ